Alhamdulillah Rabb al-aman, ve şahid olun Allah'ılla he Allahu, wali ifadetim, ve şahid olun ki ve nabiimiz Muhammed Rasulullah ifadet, uyardı, emin. Allahumüccelli ve ve darık, ve sallim ve ve ve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 عن الواجبات المشروعة على المرأة المسلمة حيث قد سبق الحديث بفضل من الله عن مشكلة هموم الخنق وعن موضوع تعذل الزوجات وإنصاف الإسلام للمرأة المسلمة وعن موضوع إنجاب البنات وتوضيح الإسلام لهبة الله عز وجل وعطائه فقال بعض الإخوة المصلين نريد أن نعرف ما هي الواجبات المشروعة على المرأة المسلمة طالما تحدثنا عما هو لها فلماذا لم نستمع بمشيئة الله تعالى إلى ما يجب عليها شرعا وللإنصاف ومن باب القاعدة التي تقول بضدها تعرف الأشياء إذا أردنا أن نوضح للمرأة المسلمة ماذا عليها من واجبات في الإسلام، لا بد أن نمتقن ونوضح لها ما مكانت المرأة في الإسلام، لأننا حينما نخاطبها بالواجبات التي عليها، قد يعتذر البعض وتقول ماذا أعتاد الإسلام؟ فبداية نريد أن نوضح مكانة المرأة في الإسلام وماذا قدم الإسلام للمرأة وبعدما يوضح كل ذلك بمشيئة الله تعالى نقول للمرأة إن الإسلام قد أعطاك كذا وكذا وكذا وكذا فنواجب عليك لهذا الدين كذا وكذا وكذا, وكذا وما توفيقي إلا بالله عليه توكله إخوتي عباد الله، إذا أردنا أن نعرف مكانة المرأة في الإسلام فلا بد أيضا أن نعرف مكانتها في غير الإسلام. أولا نريد أن نعرف ما هي المرأة، ما مكانتها، ما حجمها، ما مقدارها، ما وزنها في غير الإسلام. وبعدنا نوضح الحقائق واضحة ان شاء الله نقول للمرأة أنت في الإسلام مكانتك في المكانة التي وضعها الخلاق العليم سبحانه وتعالى فأتكلم بفضل الله تعالى عن حقائق عن غير المسلمين دون تفجير لأن دعوتنا دعوة مؤذبة والكلام قد يقول البعض فيه اصطراف ولكني بداية الأقول إن الإسلام دين حق يملك من الحق صريات هائلة فهو فيه هنا أن يتكلم عن خصمه بباطل بينما خصمه يطعن عقيدته ولكن عقيبتي لا تقول إلا الحق فإذا وقتنا على برم وقلنا يوجد في غيرنا كذا وكذا فلنا مراجعنا ولنا مصادرنا ولنا حقائقنا لأن ديننا هو الحق ولا نتكلم إلا بالحق أولا المرأة عيد الفرد المرأة في الحضارة اليونانية المرأة عند الإغريق كانت تباع وتتراك زوجة وتباع وتتراك خادمة وليس لها حرية في سلء مطلقة هذا واحد الأمر الثاني المرأة في القانون الكرنسي وأنا أتكلم عن قوانين معنى ذلك لا أتكلم إلا عن حق المرأة في القانون الفرنسي إذا تدودت ودخلت بيت الزوجية أول إهانة تقابل بها وأول فصعة تفتع بها نخلأ عنها اسم أبيها وتجرب من اسم أبيها وتسمى باسم أسرة الزوت الأب الذي ربى وأنجر بمجرد الزواج لا وجود له لا كيمة له لا تنتسب له إنما تنتسب لأسرة الزوت المرأة في القانون الإنجليزي الأمر الثالث المرأة في القانون الإنجليزي ليس لها حق الميراث الزوج ومن حق الزوج ان يوفي بشركته لمن يريد حتى لو أوفى بالشركه لصالح جمعيات الكفّ والكذب وتحرم الزوجة ولذلك تطالب من والنسرات من وقت لآخر في هذا القانون فلان خلام يوصي بتركته لجمحية الكلاب فلان خلام يوصي بتركته لجمحية القصة أين الزوجة لا حق لها لا ميغوث لها الأمر الرابع المرأة في القانون الروماني. لا حريه لها في التصرف القولي ولا التصرف الكالي ولا التصرف المالي ولا في الاخذ ولا في العطاء الخامس المرأة في الهند عند غير المسلمين إذا ما تتوجها تحرق الجثة بعد الموت هذا عن الملل ولكن الزوجة وهي حية وتخرق بجوار جثة زوجها لانها قطم مات زوجها قبلها فتخرق وهي حية بجوار زوجها فان نجت من الحرق اخرقت نستها في جنازة الزوج فان نجت من حرقها في جنازة الزوج انقيت في بئر مظلم حتى تموت جائعة. موجود ونتكلم عن حقائق بعد ذلك المرأة عند الفراعنة هي اساس الخطيئة المرأة عند الفراعنة هي باب جهنم المرأة عند الفراعنة هي لسان الشيطان ومنظرها هو الاغراء ولذلك تقتل ماذا بعد ذلك الامر المرأة عند الرفضان عند الرفضان ما قيمته روحا سريرة خلقها إله السر ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يوجد إله لسر ولا يوجد إله للخير إنما الله إله واحد سبحانه ولكن عند الرهبان المرأة خلقها اله السر نفس سريرة ولذلك ادلل على ذلك للاخوة الدارسين لقوانين الاجانب اقول لهم هل تذكرون القانون الذي صدر سنة الف عن المتحدث العملاق وما هو بعملاق اغبرت في ماذا قال هذا المتحدث إن المرأة اذا غضب عليها زوجها فهي روح شريرة خلقت من عنصر النئيم والرجل خلق من عنصر الكريم فاذا غضب عليها زوجها يبيعها لزوج الآخر كأنها ناسية كأنها بهيمة يبيعها لزوج آخر ثم ماذا بعد هذا القانون الظالم المرأة في اذا ولدت عند بعض القبائل تقتل وهي الموعودة فاذا عاشت وتزوجت ورثها ابن الزوج المرأة بعد ذلك اذا غضب عليها زوجها لا يقلقها ولا يعاجرها وهي المعلقة التي تحدث عنها القرآن هذا وضع اجمالي باختصار لمكانة المرأة في غير الاسلام حقائق موجودة حقائق موجودة وصور واضحة وآخر الصيحات الآن في هذا الوقت ما مكانة المرأة في وقتنا هذا ما طبيعة المرأة في زماننا هذا في غير الإسلام أولا أخرجي لطلب العلم نعم بطرق أن تكون عارية تعرية الصد واليدين والساقين متبرجة متزينة والإسلام يقول هنا قولا منطقيا ما بخل طلب العلم في اصغار الصد يا امرأة الإسلام هم يخلق يطلب العلم إلا من المتبرجة العلم وسيتحدث عن ذلك لكن ما بخل طلب العلم بكسف الساقين ما بخلق لب العلم بكش الزراعين ما بخلق لب العلم بالمفاحيط التي رمست الامراض المستعطية هذه صيحة موجودة على المرأة الان اخرجي متبردة ثانيا اخرجي للعمل اتركي بيت سودية وتركي العصار كوني في العمل مؤدبه كوني في العمل متزينة لا تتكلمي في العمل الا بالكلمات الحساسة الرقيقة فاذا جئت للميس وصلمت الزوج بكلمة فانت مرهقة تصنخي في وجهي لانك مصعدة بعد ذلك اذا وضعتي حملتي ثم وضعتي اريكي لبن الصدر المصنوع بقدرة الله القيثي من صدره القيثي من جير القيثي في صداده الريحي في جداده وترك الوليد الرثين ليرضع اللغن من الصناع المسموم الذي ورث جيلا فاقد الصحة وفاقد القوة اره اللبن المصنوع بفدرة الله لانه لا مكان للرضاعة ولا وقت للرضاعة ولا وقت للأموم وعليك بالالبان المستوردة التي هذت الجيل هذة وورثت الامراض توريسة بعد ذلك اذا اكلت لقنة في العمل فقد لمن معك بذوق وانسانية تفضل يا استاذ ففضل يا فلان تفضل يا كبسكا فلان قودي معهم كريمة فاذا اتي للبيت وقال الزوج اريد الغداء قولي له عليك بالسلاجة او عليك بالمصحن الجاهز لان الاعصاب متوترة ولا مكان لطعام ولا لسرى اترك الولد للخادمة وكوني صاحبة حلام على ولدي اي سليل يأتي العمل كذبي على رأسه وكذبيه كلاما حسنا واتركي ولدك وصلدتك بذكي للخادمة وآخر ما اصطمعنا من انباع تجيب لها الرأس قبل الاوان موظفة تركت ولدها مع خادمة وجلس الولد يطلق يريد صدر أمه وحنان أمه وسطرة الله التي فطر الناس عليها والصفاعة الخادمة أن تشت الولد أتدرون كيف أسكتت هذا ما قرأناه وما سمعناه وما تأكدنا منه أسكتته سقوطا للأبد وضعت اصبع رجلها في كم الولد ليصفت ليرضعه فانتكفت له لاصبع رجل الخادمة فشتمت انساسه ثما ورجعت الام رجعت صاحبة الادقرية رجعت صاحبة التقدمية رجعت صاحبة الخضارة لتجد الولد جثة هامدة وقد رضع رضعة الناس صمعنا بها في الاولين ولن نتبع بها في الاخرين رضع اصبع الرجل من الخادمة اناس هذه هي المرأة في الوقت الحاضر والمرأة عند غير الاسلام وبعدما ديمنا على عجل مكانة المرأة الآن في العصر الخاضر في غير الاسلام ومكانة المرأة في غير الاسلام نقول الآن وبنفس مرتفعة عالية وبجبيل لا ينحمي الا لله وحده ولا يخسى الا الله وحده نقول للمرأة تعالي, تعالي, تعالي تعال الاحاسم في الهموم تعالي تعالي الى هموم واتناها تعالي الى مظالم صبت علينا انفع في جينا لا يعرف للأم قداسه ولا يعرف للأموة مكانه الولد الآن يضرب أمه ويقتلها الولد الآن يضرب أباه ويقتله الولد الآن يضرب جبته ويأكلها جيل ممزق جيل فقد حنان الأمومة والأضوة وأعداء الإسلام يمعقون ليلا ونهارا بقرية المرأة آية قرية تعالوا لتروا مكانك المرأة في الإسلام بعدما وضحنا المرأة في غير الإسلام المرأة في الإسلام أول تكريم للمرأة في الإسلام وقبل ما أبدأ علينا أن نصلي ونسلم ونبارك على نبي الإسلام الذي خرم المرأة عليه الصلاة والسلام منكس البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحد أول تكريم للمرأة في الإسلام أعداء الإسلام يقولون المرأة خلقها إله السر المرأة روح شريرة المرأة رأس السيطان مخلوقة من اله السر أبا الاسلام وقال نا المرأة مخلوقة هي والرجل من نفس واحد والخالق لهما خالق واحد الخالق واحد والمصدر واحد والنفس واحد لا فرح لا فرح مع القرآن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 ونسبها إلى أنها مخلوقة إلى خدرة من يقول للسيء كن يكون وهي والرجل فواه لا فرح يعني ما يأتي رجل في الإسلام ويقول للمرأة أنا من صين وأنس من سينا تقول له كذب أنا وأنت صينة واحدة وخالقنا واحد أنا وأنت مخلوق واحد ونفس واحد ولكن الخالق نوعنا فجعلك ذكرا وجعل هذه أنت وما خلق الذكر والأنف سبحانه وتعالى هذا أول تكريم المساواة في الخلف التكريم الثاني ترمها الإسلام في حرية العقيدة يعتقد ما سأل. عقيدة حرة في الإسلام من شاء فليؤمن ومن شاء فليس لكم دينكم وليدين حرية عقيدة للمرأة ولذلك المرأة في الإسلام إذا خسنت عقيدته واختارت ربها وآمنت بخالقها، يتقبلها الله قبولا حسنا ويحسن إليها إحسانا في الدنيا والآخر ويحسن فيها والدليل على ذلك امرأة فرعون فرعون رجل ادعى هي قال أنا ربكم الآن ما علمت لكم من إله غير وقد يهنان على الصين إلى أن وصل إلى قوله لعلّي الصالع إلى إله موسى ما أريكم إلا ما أرى أليس لي مصر مصر وهذه الأنهار تجري من تأكيد وزوجته تنام معه في فراش واحد ولحاف واحد وتتنفس معه في مكان واحد وهي زوجة الصاغية التي ادبع الألوهية ولكنها حينما آمنت بردها واختارت دوار الله جعلها الله مثلا للذين أعدل لم يقل لها الإسلام أنك زوجك مدح الألوحية إننا نكره في لعنك زوجة فرعون لا إنما جاء لها الإسلام وضرغ بها المثل وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال سربت بنيدي حلبك في سنفلنا ونجلي من فرعون وعلىه ونجلي من الحول الظالمين فتقبل الله عقيدتها وجعلها سيدة نساء العالمين مع طاصمة بنت سيدنا محمد ومريم ابنة ابنان هذا هو الاسلام كرمها في الحقيبة كرمها في اختيار الحقيبة وجعلها نموذجا للذين امموا ان احسنت عقيدتها الامر الثالث التكريم الثالث كرم الاسلام المرأة في العمل الصالح اذا هي عملت عملا صالحا وملاليه الرجال فتدوا فرب امرأةٍ مستقيمةٍ صيبةٍ مصليةٍ قانثةٍ ساعبة تعدل عند الله ملايين الرجال الذين لا يعرفون لله حرمةً ولا للدين قدام المرأة لو استقامت ومليون رجل حرقوا المرأة هذه المستقيمة عند الله تعدل ملايين الرجال لأن ما لا يحادي أحد لم يكن ربنا أنت أصلت وأنت رجل فلك الجنة وأنت أصعتي وأنت مرأة فلكننا أعوذ بالله وإنما القرآن قال من حمل صالحا من بكر أو أنت وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة صيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأخصان ما كانوا يعملون التكريب الرابع للمرأة كرمها الإسلام في إجابة الدعاء إن هي بعث ربك النرحة لو دعت وقالت يا رب والرجل لم يقل يا رب الى من يستجيب الله ايأتي القرآن ويقول هذا رجل وهذه المرآلات انما يأتي الاسلام ويقول فاستجاب لهم ربهم اني لا ابيع عمل عامل منكم من ذكر او انتا بعضكم من بعض بعضكم من بعض هذا هو الاسلام هذه هي سريعة سيدنا محمد جمرأة الإسلام هذا هو الإسلام يا بنت الإسلام ثم ماذا بعد ذلك كرم الإسلام المرأة وأجد أن المجال قبضات والموضوع مستسع وأسأل الله التوفيق كرم الإسلام المرأة في قلب العلم الذين يسرخون ويتتنجون ويقولون الإسلام يحرم فعليم المرأة شذبكم كذبتم الاسلام نظر الى قضية تعليم المرأة وهي قضية تحت خطبة وقتها ولكن بسرعة والتوتيق من الباب قضية تعليم المرأة في الاسلام قضية مظلومة قضية تائهة ولكن نقول بالمتشمدين ضد الاسلام وضد تعليم المرأة قبل ما تتكلمون عن تعليم المرأة الإسلام دعلها oh ma peace علم المرأة في الإثلام لا ولا مندوب، ولا ما هو فر تعليم المرأة في وهو فر من أي تعليم المرأة تتعلم ماذا ولماذا؟ هذا سؤال سؤال مقطق فما المرأة في الإسلام حتى تتعلم أولا المرأة في الإسلام ث activate المرأة في الإسلام قبط المرض والرحنة المرأة الإسلام انكر التكاثر الإنساني والحفاظ على النوع الإنساني اقرأ قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا بعدها لا نستعلي لتسكونوا إليها فالمرأة في الإسلام فكت وانظر إلى قيمة السكن حينما تريد أن تبني فكت ولكن الأمة غافل عن الإسلام فكن. ماذا تفعل لبناء تحتد الى مهندس واساس وتخطيط وتصميم وتتوضع اعمده وامه سكن انظر الى السكن كم يحتاج سكن وهي سكن الانام 100 صنم مرتبة وهو الرجل نواظر من الجمال والحيوان والنبات سكن ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها المرأة في الاسلام ف... واحد. ثانيا المرأة في الاسلام مصدر المودة والرحمة اقرأ قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة مصدر المودة والرحمة المرأة في الاسلام مصدر التكاثر من نوع الإنسان والله جعل لكم من أنفسكم أزواجه وجعل لكم من أزواجكم بنيلة وحفدة فهي مصدر التكاثر والحباب على النوع الإنسان بالله عليكم جين يأتي لمخلوقة كالمرأة يجعلها في مرتبة التكاثر وجعلها في قمة المودة والرحمة وجعلها قمة التكاثر ووعاء العصة والتكاثر ويأتي الاسلام لهذه المخلوقة ويقول لها كوني جاهلة الاسلام يريد مصدر سكة ومصدر موضة ورحمة ومصدر استكاتر الانسان ويقول لهذا المخلوق انت مخلوق جاهل من قال هذا؟ الاسلام ارد الحلم على حل المرأة لأن لها هكذا ولكن الي علم اجعل قد لما اكون اجعل قنصن لكم سورة من تعليم المرأة التي خرجت له وانحرفت عن فترته انا بين يدي الله شاء الله لي ان اعمل مدرسا من فتيات الثانوي برحة من الزمن وكان عندي في الفصل فتاة غليظة من كبير شديدة الصدر وكانت ماذا والله الذي لا إله غيره حتى لا يظن أحد أن لم يأكل قل ماذا تفعل هذه الفتاة أين فردت إنها فتحت كتبر بالأستاذ وتنفي من الشباك قالوا لي يا أستاذ إن هذه الفتاة تتعلم سرتيه تتعلم سرتيه للصالح من تتعلم سرتيه هذا هو العلم قد يكون قال يا أخي فاعا للنس أقول له الله يرزقك بالدوجة تتعلم سرتيه حتى لو غافرت عليك تنقي بك من السفاد تتعلم كراته هذا هو العلم هذا هو التقدم هذه هي المدرية كراته ماذا فالإن علم في الإسلام قبل ما تأخذوا المرحة للتعليم اسألوا عن فتكم ماذا نعلمها ما علموها الأصل الذي خلقت له وحينما يفضوا عندها وقت خذوها إلى ماذا تريدون علموها كيف تكون سكرة علموها كيف تكون مصدراً للمودة والرحمة علموها كيف تفحم الصب وكيف تفحم تكافر الإنسان مع رجل في الحلام علموها ذات علموها نوعاً من الصب تستطيع أن تعالد به حرارة ولدها إذا تفعل وتضمد جراح زوجها اذا جرح علموها ان تكون لعاء الحفة لزوجها علموها كيف تكون مديرة متفوفة لمنزلها علموها كيف تكون اتادا في الاقتصاد للعسرة علموها كيف تكون واصلة لأرخام زوجها علموها كيف تربي لنا جيلا يرفع عنا العار والدمار الذي لحق بنا فان بخي عندها وقت فخذوها الى ما تريدون وإن لم يبقى لها وقت فترق المرأة فتعلم ما يريده الله منها هذا قول الومت انظروا إلى السيدة أسماء بنت سيدنا أبي بكر وهي تقول عن تعليم المرأة حول الفصل تقول رضي الله عنها كنت أخدم الزبير العوام خدمة البيت طنه كنت أسوف له فرسه وأعلقه وأختتي له وأخرز الدلوة واسكي الشرابة واخلل النوى على ظهر انظروا كم وظيفة للمرأة كنت اخدم الزبيرب للحوام خدمة البيت كلها. هذه هي وظيفة المرأة ماذا تعلنت الخيلة اسماء كنت اسوس له فرصة كانت عبقرية في قيادة الخيول وسياسة الخيول والله الذي لا اله غيره لو جئنا باستاذة الكراتيج وقلنا لها فودي حمارا لعدزت عن قيادة الحمار لأنها لم تتعلم خيئة فالمرحة بالاسلام لا مالع ان تتعلم كيف تسوس الخيط وهنا في الحصر الحاضر لا مالع ان المره اذا كان زلدها رجلا عسكريا تعرف كيف تحل له سلاحا وتركب له سلاحا وتلبثه بدلة وتخلعه ملابسه وتعون على عناء العمل وتعطي له سحنة معنوية ليتقوى في عمل وظيفة خطيرة حساسة ثم ماذا بعد ذلك و اشتفي له اي اذفي له فرسا واخرزوا الدلوى كانت استاذة التخييص والخيامة علموها كيف تعرف تغذل ملابسها وملابس زوجها وأولادها وبعد ذلك علموها كيف تكون صاهية وكيف تكون ساقية واخرموا النوى على ظهري كانت حمالة من الاسقال مع زوجها وحمالة لمتاع الحياة مع زوجها ولذلك رب ماذا ربت السيد اسماء ربت سباب المخدرات رب الشباب الحشيش والهروين رب شباب المكين لا إنها رب عبد الله ابن الزبير شباب الحشيش والمكين والهروين من الناس. من خروج المرأة جيل فقد الحنان فنحرف ولكن أثناء الموظفة المذن رب عبد الله ابن الزبير الذي دخل عليها وقال يا أمة إن القوم كانوا مستلولين بعد موتي فقالت يا بني ايضر الشافة سلخها بعد ذرحها اخرج الى صبيب الله ولكن فطوارع فخرج مجاهدا وبعدما قتل وصلت رأته وهو مسلوب فوقفت وقالت سلمة فطمت بها ظهر القاتل عنو في الحياة وفي المناة لحقا انت احدى المؤجزات هذه هي المرحب علموها ذلك في البخل عندها وقت الى اي مصدر تريدون ولكن من الحدث اداتي لشيء مخلوق وظيفة معينة ثم استعمله في غير وظيفته بحجة الحرية وحجة التقدم استعمل فيما وضعنا في اخر اللقاء لاني قد اصلك عليكم جاء الاسلام فكرم المرأة كانت المرأة اذا قتلت وقتلها رجل لا يقتل الرجل بالمرأة كان القوانين السابق الرجل اذا قتل المراه لا يقتل بها لانه رجل هازم رجاء الاسلام والقناء نفس بالنفس الرجل اذا قتل المراه ام دم يقتل نفس المكانه وبنفس الطريقه يهودي جاء بجاريه وضرب راسها بين حجرا يعني خبط راسها بين حجرين لفقتا فجاء به رسول الله قتله بنفس الطريقه وضرب راسه بحجرين حتى قتله بقانون النفس بالنفس هذه هي المراه في الاسلام المراه كانت لا, لا يقتل بها الرجل جعل لها الاسلام هذا القانون ليحفظ كرمته الاسلام حفظ البرع في عرضها بأنه لو جاء رد وقذفها في عرضها يأتي به الاسلام ويجده ثمانين جلبة ولا تقبل له سهادة بعد ذلك وهو عند الله من الفاسقين من الذي كرم المرأة غالب الاسلام اجاع الاسلام فاعطى المرأة اقرأوا سبس الاسلام حرية التصرف الخوف باب سمشته واضح اقرايه يا بنت الإسلام اعفات الاثنين حرية التصرف القول حرية التصرف الفعل العمل حرية التصرف المال حرية اختيار زوج أخ ولا من حق المرأة لا يجبرها أبوها على من لا ترضها تقول نعم وتقول لا حرية اختيار الزوج حرية الهبة حرية الذكاء حرية الصلاة حرية الأكل حرية العصا حرية البيع حرية السراء حرية الوقت حرية الكفالة حرية الوكالة لماذا تريد المرأة من الإسلام ضد قوالين موضوعة في التقل الإسلام للمرأة من الذي كرم المرأة أعداء الإسلام بعدما استمعنا إلى ذلك في آخر اللقاء جاء الإسلام وجعل المرأة المستضعفة حجابا من النار لوالدها وبعض من أبواد الكلب انظروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حديث السيدة عيسى لذلك الوقت ما الدنيا من البنات بشيء ما الدنيا من البنات بشيء فأحسن إلى الهنة كنا له سترا من النار المرأة في الإسلام ستر من النار ماذا تريد المرأة من الإسلام غير ماذا يريد أعداه الإسلام غير جالك ما ابتلي من البنات بسيء فأحسن إليهم وانظروا إلى قول الرسول فأحسن إليهم كنا له ستما من, من النار وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه من معنى الحديث من حال جاريتين حتى تبلغ يعني حال بن سيء ورب بن سيء حتى تبلغ كنت أنا وهو وضمع صابعك أي أنا وهو في الجنة كأصبعين هذا يعني. كنت أنا وهو في الجنة، مع رسول الله في الجنة، اللي ربي بنتين في الإسلام حتى البلوغ مع رسول الله في الجنة، واللي يخبر ولخت من في الإسلام، البنات لفتة من الله، ماذا تريد المرأة من الإسلام غير ذلك؟ على كلهم هذه هي مكانة المرأة في الإسلام، ومكانة المرأة في غير الإسلام كنادز على المرأة. ما هو الواجب بعد ذلك على المرأة نحو ربها ودينها ووطنها ودوجها وخلقها وأولادها هو موضوع لقائلة الأسبوع القادم غير قادم إن شاء الله ولا تقولن لك إن إني ساحل ذلك غدا إلا أن يتاع الله واضطر ربك إذا نسيت اتقل الله عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من الذنب كمن لا زنب له اتقل الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم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 وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانتلك اللهم يا رب أن ترضى عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا عليه وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ارفع المقتل والغضب عنا ولا تخلص علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا واسلخ تساب قلوبنا واشفي بقدرتك أمراضنا وارحم برحمتك أمواتنا ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ونسألك اللهم أن توفق قادة هذه البلاد إلى ما يرضيه ونسألك اللهم أن تنفر خادم الخرمين الشريفين اللهم اجزي عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ونسألك اللهم أن تنسر إخواننا المجاهدين للإسلام في كل مكان واختل لنا من كر خاتمة السعادة والمسلمين أجمعين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعبل والإحسان وإيتاء ذو القربى وينهى عن الفحساء والمنكر والبغي يأذكم لعلكم تذكرون وإذكر الله العظيم يذكركم والتغفروه يغفر لكم وأكل الصلاة والآن مع ما في هذا الشريف الثاني. وأصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم إيمانا.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 بعدما عرفنا مكانة المرأة في غير الإسلام وعرفنا مكانة المرأة في الإسلام فما هي الواجبات المشروعة التي يجب على المرأة المسلمة أن تنفذها وتقوم بها لله ورسوله ومن هنا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 ثميت بسورة الممتحنة وصورة الامتحان وسورة المودة لأنها اشتملت على الآية التي فيها امتحان إيمان النساء فكل امرأة تريد أن تعرف ما عليها من واجبات أردت أم أردها إلى كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا نخرج من اللقاء ليقول قائل أو قائلة لقد قال فلان عن المرأة كذا وكذا. وإنما أردت أن أجعل الواجب على المرأة المسلمة من منطلق قول الله عز وجل لنخرج لنقول لقد قال الله في المرأة كذا وكذا وكذا فمن آمن بالله إيمانا صادقا سليأخذ قول الله بالتسليم والتنفير ومن كان في قلبه زيغ أو من كانت في قلبها زيغ والعياذ بالله فعلى كل إنسان أن يختار لنفسه الطريق الذي يريده بين يدي الله رب العالمين في آخر سورة الممتحنة قبل الآية الأخيرة آية هي آية الامتحان للنساء ويجب علينا أن ندرس شروط هذا الامتحان للمرأة لأن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن إلا بهذه الآية فعلينا أن نمتحن نسائنا بهذه الآية وعلى كل امرأة مسلمة أن تمتحن نفسها بهذه الآية وتعالوا بنا لندخل الامتحان ولنرى أنفسنا أين نحن من الامتحان يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنا يبايعنك على أن لا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يديننا ولا يقتلنا أولاده ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأردلهم ولا يعطينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم امتحان لكل امرأة مسلمة يجب أن نعاود أنفسنا كل فترة وفترة على هذا الامتحان أين بيوتنا من هذه الشروط؟ وأين نساؤنا من هذه الشروط؟ أشروط الامتحان صعبة يدنس الإسلام؟ لا والله ما هي بصعبة وما هي بكاقة وعليك أن تستمع إلى القول القصد حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء بعدما تلا عليهن هذه الثروف فيما حققتنا فقلنا الله ورسوله ارحم بنا من انفسنا. هيا لنا يا رسول الله قبلنا هذه الثروف وقبلنا هذا الامتحان ودخلنا. والله ورسوله ارحم بنا من انفسنا. فلم تعلن الرحة عقلها ولن تتعثر الرعف بخواصرها ولن تتراجع الرعف عن تعاليم ربها فالله ورسوله في ذلك الامتحان وفي هذه الشروط ارحم بنا من انفسنا فسلمني حمرك لله واخذ التعاليم في الحياة عن الله ورسوله وتعالوا لنناقش شروط الامتحان سبقا شرقا الشرق الاول يا ايها النبي فالخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اذا جاءك المؤمنات يغاينك صرف الاول على الا نشرك بالله شيئا عدم الاسراك بالله وهنا اتوقف الشرف بالله في الماضي في الجاهلية كان في عصام لا دولها ولا عروق ولا عقل ولا شك. هنا في الوقت الحالي في القرن العشرين. اصناه من نوع اخر. في الامة الإسلامية في متارف الارض ومغاربها اصمام الجاهلية لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا توجه ولا تعمر ولا تنهي انما اصمام القرن العشرين اصمام مفكرة اصمام لها عقل خبيث اصمام لها ذكر خطيث درست هذه الشروط وجعلت لكل شرط نبداء ولكل شرط نبداء فماذا فعلوا ماذا فعلت اصنام القرن العشرين مع المرأة بالفكر والقلم والفلسفة والدعوة والتمثيلية والمسرحية والكلم والفكرة ماذا صنع؟ ان يشرك بالله بالله خيئة في المقابل معنى عبر الاشراك بالله يبنى الاسلام ان تستجيب لله في كل شيء اذا امر عمرا اولها عن شيء ان تقولي سمعنا وأطعنا. ماذا فعلت اصنام القرن العشرين في المقابل اذكروا نموذجين النموذج الاول الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاختلوا وجوهكم وعيديكم الى المواقق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة امر من الله وامسحوا برؤوسكم هنم القبل العشرين جاء للمرأة ليصنع الضد عن قول الله فماذا فنحن مسألة كي استعروا الى النموذج انظروا الى ما نحن فيه كوي السحر. المرأة تخرج لتبع رأسها وازنيها بين يدي عادس وبين رجل الادنبي يصفف شعرها ويعمس بعدوكها ويكوي شعرها وبعد ذلك يصدر الصلم الله اسمعي نعم ماذا تريد من لا تضع الله على رأتك عشرة ايام حتى لا تضيع كي الشعر عشرة ايام موجود الامة الاسلامية القوافير وكي السعر موجود عشرة ايام لا تضع المرأة الماء على رأسها اي اصابتها جنابه اذ تسلت ان تغسل رأسها في المقابل هذا اتراك بالله لماذا لان لم قال لا تمسح رؤوسكم والله قال وامتحوا رؤوسكم. فالى من استجابت المرأة الى من استجابت الى الله ام الى الصلم والله الذي لا الهى ازاعها الشئة الخلطاوي اطال الله امره وجزاه الله خجرا في حلقة من حلقات امراض ارسلت له سؤالا تقول له مرة على اللعام الكامل اغتسل من الجنابة دون ان اضع الماء على لم تضع قصرة من الماء على رأسها الا للنظافة أما للهزء الا للوضوء لا الله يقول وامسحوا والصلم يقول لا تمسح. في المقابل اتراكم بالله قد يقول قائل هم هذا شرك يا ايه يقول له نعم شرك وشرك وشرك والزوج مسترف في هذه المأساة لماذا؟ لانها ان في غير مسح فهي كافرة وإن لم تخلي فهي كافرة فاجتبك الأول أن لا بالله سيئة وهنا النموذة الآخر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة أي التي تصل سعرها بسعر أجنبي يأتي في المقابل ويخترع الباروكة أصنام المفكرة أصنام عبورية أصنام الماضي لا تتكلم ولا تفكر أصنام القرن الشريعة ثلاثة، يكتب الثلم في المقابل ويصنع الباروك أزواج المسلمين مملوءة بالباروكات، وتأخذها المرأة ويستريح الرجل وقفل بها شعره، وكأنها تقول: سألت الباروكة حتى لول عنال رسول الله. فالفتها والرجال يتخذون على ذلك والبيوت الرميئة وهذه قضايانا يا عباد الله الشرف الأول في الفيعة لله ورسوله ألا يتركن بالله شيئا. عدم الإشراك بالله في أي شيء خذي فعليم الاسلام عن الله ورسوله فإن اتاك مفكر أو عقلي او سيطانه او صنم واخترع لك شيئا يبعدك عن الله فقولي لقد جاء رسول الله الا أسرك بالله شيئا وساعيره في حياتي على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا من الاسواك بالله ذهاب النساء الى الحرافين والدجالين والسحره والمتعوذين ولا عقيده في شيء وسالوا بيوت الدجالين كم عدد النساء اللاتي ترددن على بيوت المتعوذين الا يشركن بالله شيئا بالشرط التالي ولا يسرقنا السرقة اخذ المال خطية من مال الزوز من مال الاصر من اية جهة ولكن اصنام القرن العشرين وضعت في المقابل سرقة زكية الاسلام يحارب الاسلام يحارب بزكاء والمسلمون في غفلها فما هي السرقة الحديثة في القرن العشرين تأتي الزوزة وهي لم تفرق ولكنها تشجع زوجها على الخرقة. فماذا تقول? اريد تلفزيونا كزوجة فلان. اريد فطم زهب كزوجة فلان. اريد ان اغير هذا وامدل هذا كذيث فلان. من اين يا ام فلان? تحبط. كن ذكيا كن عبقريا املا البيت خيه لا تكن كسوله فتبدا المرأة الآن زوجها الى السرقة ويعلم الله ان اقلب سرقات العذوات في الياه بنا هذه وراء احمرها امرأة لم ترضى بالواقع لم ترضى برزق الله لم ترضى بما قتل الله بل تسبع زوجها دفعا ليرتخذ الحرام بعي طريقة ورحم الله اياما كان الرجل اذا خرج صباحا ليطلم رزقه تمسك به زوجته المسلمة وتقول له يا فلان الله فينا ولا تطعنا حرامة اتق الله فينا ولا سفعلنا حرامة لأن نصبر على نار الجوحة الدنيا خير من عن نصبر على نار الله يوم القيامة ولا يسرفنا يعني لا يبتعنا الأزواج إلى التاريخة ولا تكلف المرحة زوجها فوق طاقته يقول لي صاحب مشكلة سمعتها بأذني ويقسم لي أنه اشترى خطما من الذهب ثمنه كذا وكذا رقما لا أذكره وفي اليوم الثاني قالت له زوجته اريد ان اغير هذا الصقم لان زوجك فلان ترتدي افضل منه يقسم لي انه اغيره في اليوم الثالث بخسارة في الثالث لصالح من لصالح من يبنس الاسلام فكرينا اليوم وتغيرينا خذا لصالح من هل هي هل هي المسارعه هل هي التنافس هل هي التسابق فيما لا يرضي الله ورسوله ما ذا علم نساء لو رضينا بما قسم الله اتق الله فينا ولا تفعلنا حراما واذكر ان رجلا كان يرتدي صوبا واحد يصلي جماعة ويمطلق فيحلع صوبه لتلبسه زوجته لتصلي في اول الوقت لانهما لا يمكن سوى صوب واحد. ولم تكر الشكوى من البيت. امرأة تمتظر زوجها ليصنع لها الصوت لتلبسه وتصلي في لم يسمع عنها احد شيئا وفي يوم العلق كبه مسلم وقال لماذا تقل الجنة ان تبقصر الله معنا قال دعني فلا يعلم بحالي الا ربي قال عطرت عليك الا اكبرتني فاكبره بقصته ولما تأخر فألته الزوجة لماذا تأخرته قال فألني فلان فاكبرته عن حاله فبكت الزوجة وقالت له الحال الصلاق والخروخ قال له قالت له صبرنا سنين عذاب لا يعلم بحالنا الا الله واليوم ستكون الله الى مخلوق من مخلوقات الله لماذا ازحت فرنا ولا يعلم بحالنا الا الله ولذلك قال فيهم الشاعر او من إذا غتلوا السيابة وعي تخف لبسوا البيوت وذروا الابواب كانوا إذا غتلوا السياب يلبسون البيوت ويذررون الابواب هل هل المرأة قالت لزوجها الا تكتفض من حرام ولا يسرق بايديه الا ولا يبطعنا الازواج للسلقة الشرق الثالث لضيق الوقت ولا يقيم الزنا معروف <تصفيق> اتيار التخوة من حرام مع ردل عدلبي والعياذ بالله ومن هنا من لا يعجبه الاسلام وتوجيه الاسلام ومن لا يعجبها الاسلام وتوجيه الاسلام فآخر الضربات للزنى واللواط هو مرض العيدز وقد تحدثنا عنه السابقة ما من معصية إلا وراءها أمراض والحياذ بالله ما من معصية إلا وراءها ستاة وما ظهرت الفاحثة في قوم إلا ابتلاهم الله بالأمراض التي لم تكن في أسلافه ولا يزينه يعني لا يرتكزن فاحثة الزنى والحياذ بالله ولكن الزنى له مقدمات أصنام القرن العشرين جهدت مقدمات الزنى فماذا قال خروج المرأة متعطرة متزينة إلى الثوار وهذه نصة لا أتحدث عنها لأن الأمة الإسلامية الآن إذا مررت في سارع فيه نساء فريق الصيد يعلو على الهواء نتنصص طيبا ولا نتنصص هواء والأجواب المسلمون راضون عن هو الذي يكتر لها تعطري تقيدي تزيني تجملي لمن تتجمع لمن تتزين ألغيرك إن قبلت ذلك فأنت ديوس ولم يدخل ديوس للجمع وإن رفقت ذلك فاحكم بيها واسمع سيدنا عبو هريح رضي الله عنه وأرضاه كان متوجها إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت فيهم رأتان صم منهما صيبا وقال لهما من الذي أخرجهما فقال والله ما خرجنا إلا للصلاة في مسجد رسول الله فقال لهما الله الذي لا اله غيره ما عقدتكما الا الصلاة في مسجد رسول الله فقلنا له نعم فقال لكم ان كنتما من احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابجعا فابسل الصيبة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لها الفخنة المرأة متعصرة فعليسنا ان ترجع واي يوم امرأة حرجت متعصرة وشم الناس رحاها فلها حكم الزانية والعياذ بالله فقالت له عكس قال قال نعم فرجعت فغسلت الطيبة وتطلبت بالله ودخلت الى مسجد رسول الله استجابة لامر الله ورسوله واسواقنا تعجب الصير نسائنا هن اللاتي يسترين الصيبه بايدهن اين الرجال نسائنا هن اللاتي يسترن الملاجئ الداخليه بايدهن مقدماتنا نسائنا هن اللاتي عطفنا بالاسواق وما ادراك ما الاسواق تبخذ المرأة على رجل عجبي وقد يخلو بهم الدكان ويخلو بهم المحل تحلب في البضاعة وما ادراك ما البضاعه ومختلى رجل وامرأه إلا وكانت حيطان ثالث مقدمات للزنا جذلك من مقدمات الزنا خروج المرأة على الغلوف وتقديم السحايا وتقديم الترحام الى الغلوف وكل ذلك عبث الله يرضاه الله ورسوله قد يقول قائل نحن اخوة نحن اصدقاء نحن رجال نحن ثقة اقول له يقول الامام سيدنا عليك الا تستحيوت الا تغاروت يترك احدكم امرأتك تمشي بين الرجال ومن هنا اقول لكل صديق تخرج عليه زوجة صديقة الم ترفع عينك فيها ولو لحظة اجب ربك ألم تحاول عن تعرف فولها من حظها اجبت ربه ان كنت كذلك فكما في خاطرك في زوجة صديقك في خاطر صديقك نحو زوجك ولذلك يقول الشاعر لا يعملن على النساء اخ اخ ما في الرجال على النساء امين كل الرجال وان تعصف جهده بد الا بنظرة فيخون كل ذلك مقدمات للزنى يا عباد الله ولا يزينه بعد ذلك ولا يسكن لأولادهن وقتل الأولاد إما بالوقت وقتل الأولاد في العصر الحاضر. ما هو تحمل المرحة ولأنها تعمل موظفة العمل يقول لها لم فيك الحمد فماذا تفعل؟ يشهد الله كم نسبة السقوط والإجهاد في نساء المسلمين من أجل وظيفة المرحة تسألوا مستفيان تسألوا ما قلت ما? اجلة التنقى لماذا? لان الامة لا تقوى على الحمل وعناء العمل. من تفضل العمل والمكتب والتركي في الوظيفة عامل جنيه يصف الجنيه يصف ويبطف وينقى في صفاح الزبالة ولا يقلن اولادهن هذا هو القتل الحديث، هذا هو القتل الذي نرى وهناك قتل يسمى بالقتل الديني في هذا الزمن والقتل الديني ان يترك السفل مع خادمة الكافرة وقد نفرت الصحف ضبفت خادمة النجوسية معها صنم وعلمت السفل بدل ان يسجد لله مع حبيه في المسجد دخل ابوه الغرفة فوجد السفل يسجد الصنم دين، فتل دين. اقرأوا جريدة المسلمون اليوم. اخر صحة في عالم الفتل الدين. على يدك اليمنى عمو الصغير في جريدة المسلمون. اقرأوها. لا اعين البلد ولا المكان لان دعواتنا دعوات المؤثرة. محاولة خط فت في الوكسة. محاولة خط فت في الوكسة. وهذه جبنة معترضة للرجال. من فت رجل مسلح. بحثت في نساء المسلمين وبنات الإسلام لم يجد من تملأ فماذا يصنع تزوج من بلاد الخوف أنجب ولدا أرادت الأم تربية الولد معها على الخوف رفض الأب جاء الرفاق لقتل في بلد مسلمة أرادت أن تقتل الطفلة لولا لطف الله وسأت الأقوال الجوية وضُغطت المحاولة وأُبيقت الله يقول قو أنفسهم وأهلهم النار وبعض شباب المسلمين ينجب للنار أطفالا وأجهازا بدلاً أن يدع أطفالا الزل نجعهم النار ليتربوا في افضان الكفر والحياة بالله ولا يقتل اولادهن قتل ديني يتمثل في الخادرة الكافرة قتل ديني يتمثل في سوع العقيدة قتل صحي يتمثل في حرمان الابن من صدر امه والغذاء الاموات قتل حقلي يتمثل في صرف الولد بلا توجيه من الاب والام فينسع ممزك وذلك قوله ولا يقتل أولاد خلنا الشرف الخامس ولا يحذن ببختان الابترين خو ايديهن أيديهن وأرجلهن ما هو والابتراء ما هو البختان ونقل الاخبار الكاذبة والابتراع هو اختلاق الكذب وهذا موجود في بيوت المسلمين اختلاق الكذب لالزوجة اذا كان هناك صفل يتيم ماتت امه وتزوج ابوه بامراهة الاخرى يضرب اليتيم وتساع معاملته وآه لو كانت يتيمة سركتها امها تسامس العذاب وعندما يحضر الاب ابنتك فعلت كذا وكذا وابنك فعل كذا وكذا وضعه زوجات العرض يفترين على بنت الام السادقة في ان زوجة ابن ابتعت على بنت زوجها بالزنى ظلمة. والحياذ بالله هذا افتراء هذا كذب هذا ظلم لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا يأتينا بفهدان يفترينه بين ايديهن وارض لهن ما هو الافتراء بين الايدي والارض في هذا الزمن في القرن العشرين كذب المرأة في الكضاء الحزة اذا ما تزوجها او صلي قد في القضاء الحزة وقد قرأت حادثة معزول يوضع السجل لماذا؟ لانه عقد على امرأة لم تنقضي عدتها وزوجها قبل الكضاء العزة بحسان يسترينه بين ايجهن وارضلين نها عنه الله سبحانه وتعالى ايضا من ضمن الاستراع بين الايج والارض الكذب في الكضاء الحزة وإسيان الولد من غير أبيه والحياذ بالله وهذا في آخر صيحة إذا كان الزوج عكيما وله مال وميراث فماذا تطلع الزوجة لتطمن هذا الميراث تذهب لدجال وهذا موجود يعطي لها صوفة أو قسمة فيها منويات من رجل أجنب فتلبسها المرأة فتحمل وتدعي أنها حملت من زوجها تأخذ النيران. فضايا موجودة. فالنعالف فضيانا بوضوح هذا موجود. وكصف معروفة. وحوادث مجهودة. فذلك قوله ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهم. الشرط الثادث. ولا يعطينك في معروف. كلام يشمل كل جوانب الخير ومن المعروف احسان المرأة لزوجها وصيتها بزوجها ان لا تعطى له امرا ولا تبهي له سرا ولا تقل له فراسا وان تكون له حربا ممحدة وان تدرس حرمة الزوج واي ممرأة باتت وزوجها غاضب عليها لعنتها الملائكة حسابه حتى يرضى عنها زلطها ولو كان رسول الله آمرا أحدا يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها ولا يأطينك في معروف ومن المعروف عدم النوش وعدم برد الخدود وسقط الجلوب، والذهاب إلى المقابل ونحي الموت بصرق جاهلية كل ذلك يدخل في عصيان المعروف لرسول الله صلى الله عليه وسلم النتيجة للمسحان من نجحت في هذه الشروط السفر وانصحتها ادخلوا سورة الممتحنة الى البيوت ادخلنا بيوتنا كل حي ادخلوا سورة الممتحنة اليوم في الاية ما قبل الاخيرة هذه الزوج والبن والام والاخ والعمة والخالة وجميع المحارم، وقل تعالوا بنا ندر الشروط الامتحانة تعالوا فينا نقرأ آية الامتحان اقرأ عليهم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على على يشركن بالله شيئا واصرح لهن الشرك بالله ولا يفرقنا ولا يذينا ولا يقتل أولادهن ولا يعتين بوفتهن وذينه بين عبدهن وعبدهن ولا يعتينك في معروف من نجحت تبايعهن والتقصر لهن الله ان الله غفور رحيم. نلاحظ اول سورة الممتحنة حل اثنان القرن العشرين يحذرنا الله منها كما حذرنا من الاعداء السابقين فاول السورة يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموتة واخر السورة بعد آية الانتحان يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضل الله عليهم قد يحفوا من الاخرة كما يأس الكفار من اصحاب القبور شروط الانتحان توجد اصنام وتوجد عقول ويوجد مفكرون ويوجد باحثون ليقفوا بالمرصاد قصل هذه الشروط في لفظ المرأة المسلمة والله يقول في اخر السورة لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تصمعوا توشيحات قوم غضب الله عليهم كل مفكر وكل باحث وكل كاتب يطب ليبتن البرأة عن دينها انما هو عدو من الله ورسوله ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات واختر فتنة هي الفتنة في الدين ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق شروط الامتحان صحلة يضنك الاسلام لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزي ولا تقتل اولادك ولا تأتي بقهتان بين اليدين والرجلين ولا تأتي رسول الله في معروف شروط الامتحان صحلة والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا من عظيمة الله يريد لكم السوبة ويريد الذين يتبعون الشهوات ويتبعون الرغبات ويتبعون العصمان يريدون لكم ان تميلوا ميلا عظيمة والله يريد ان يخفف عنكم وهلق الانسان بعيثا يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكثار من اصحاب القبور بعدها سورة الصف. كونوا فصنا واحدا في الإيمان بالله والتصديق لله فصل لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أشخاص الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر فص عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوم اللهم احذن سائنا اللهم وفق بناتنا اللهم احفظ اعراضنا اللهم وطفق نساءنا للحمل بكتابك وسنة نبيك يا ارحم الراحمين اتق الله عباد الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والتائب من الزمد من لا زمد له الله يستجد لكم واستغفروه يغفر لكم الحمد لله حمدا كثيرا كما امر والصلاة والسلام على سيد البشر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 اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم اللهم اغسل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأمواك انك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم النا نسألك الرضا عن سيدنا أبي ذكرٍ وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر اصحاب رسول الله اجمعين وعن التابعين لهم بإحسان الى يوم الدين اللهم مغفل للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وراسع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفر بفضلك يا كريم الدولة الإسلامية اللهم قوّر راية الإسلامية اللهم رأس بالأمة المحمدية إنك لا تزال يا إلهي رؤوفا رحيما اللهم ارفع المقت والغضب عنا ولا تسلط علينا بجنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ولي أمورا خيارنا ولا تولي أمورا شرارنا واسلح فساد قلوبنا واشتيب قدرتك امراضنا ورحمد رحمتك امواتنا ونسلك يا ربنا ان توفق خادث هذه البلاد الى ما يرضيه ونسلك اللهم ان تنصر خادم الحرمين الشريفين اللهم ازهي عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم حقق على يديه الخير ببلاد المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم انصر المجاهدين من الاسلام في كل مكان من كل بخاصمة السعادة والمسلمين اجنعين يا رب العالمين سبحانه الله ينها الله عن الحر والاحسان و ايتاء ذي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يغفر لكم واقموا الصلاة